افتحنا شخص محمود صلى الله عليه وسلم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا م ن اهله الله تعالى فلا مضل له ويضف وأشهد هادي لا له أ نواصل لا إله ل ى ايها ل ل ل ه ع وعلى وصحبه و أجمعين آله ن ص ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب الكرام القراء في كتاب ماذا يعني ا ن ت م ا ء إ لاهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهو م ق د م ة لكتاب فتح المجيد ب ش ر ح كتاب التوحيد هذا الكتاب مقدمة نقرأه الله الكتاب سريعاً سوياً إن شاء الله حتى ندخل حتى مقدمة إن إ ل ى كتاب فتح المجيد ويكون, ويكون سهلا عليه وصلنا إ ل ى ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ل ث ة في قضايا ا ل إ ي م ا ن وهي ا ل إ ي م ا ن برسل الله عز وجل قال المؤلف حفظه الله ويتضمن ا ل إ ي م ا ن بالرسل أ م و ر ا ي ت ض م ن ا ل إ ي م ا ن برسل الله عز وجل أ م و ر ا واحد وجوب ا ل إ ي م ا ن بجميع الرسل وجوب ا ل إ ي م ا ن بجميع رسل الله عز وجل لا نفرق بين أ ح د منه الايمان ل إ بجميع ا ا والرسل أحد أصول الإيمان قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسلاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا الإيمان ل أصول أنزل أنزل إلى له مسلمون أ أحد أوتي أوتي أحد ن من نفرق بين منهم ونحن ب ويعقوب ربهم ب ي وعيسى ء موسى رسل الله عز وجل بلا ت ف ر ق بين أ ح د منهم فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم أجمعين قال الله عز و جل كذبت قوم نوح المرسلين وما كذبوا إ ل ا رسولا واحدا هو نوح عليه السلام و مع ذلك فقد كذبوا بجميع المرسلين فمن آ م ن بمحمد صلى الله عليه و سلم و كفر بعيسى و كفر بموسى و كفر ب أ ي نبي أ و رسول من ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل فقد كفر بهم أ ج م ع ي ن فينبغي لكل مسلم أ ن يؤمن بهم جميعا أ ن ه م رسل و الله عز و جل وقال ت ضل ع المصنف ى و حفظه الله ومن كفر بالرسل وهو يزعم انه مؤمن بالله فان ايمانه لا يصح يعني لو ادعى انه مؤمن بالله والملائكه وكفر بالرسل أ و ب أ ي رسول فقد كفر بالله عز وجل و إ ي م ا ن ه لا ص ح بل هو في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر كافر كما قال تعالى إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا أ و ل ئ ك هم الكافرون حقا و أ ع ت د ن ا للكافرين عذابا مهينا قال و ا ل إ ي م ا ن بالرسل ينبغي أ ن يعم جميع الرسل ومن كفر برسول واحد فهو في عداد الكافرين بجميع الرسل ل أ ن الكل مرسل من الله تعالى قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين ومعلوم أ ن نوحا كان أ و ل رسول و ب ع د ذلك ف إ ن الله تعالى وصفهم بتكذيبهم لجميع الرسل كما بينت قال تنبيه الفرق بين الرسول والنبي الفرق ب يعني ن والنبي الرسول ي هناك خلاف في تعريف الرسول والنبي أ و ر د المصنف حفظه الله هذا الخلاف و ب ي ن ه الراجح قال أ ش ه ر ما ورد في الفرق بين الرسول والنبي قولان لك ع د ة أ ق و ا ل في الفرق بين الرسول والنبي عندك في الكتاب قال أ ش ه ر ما ورد في الفرق بين الرسول والنبي قولان ا ل أ و ل الرسول هو من أ و ح ي إ ل ي ه بشرع و أ م ر بتبليغه والنبي من أ و ح ي إ ل ي ه ولم يؤمر بالبلاغ فكلاهما اوحى الله عز وجل إ ل ي ه فالنبي أ و ح ى الله سبحانه و ت ع ل ى اليه على هذا القول ا ل أ و ل لكن الرسول أ م ر ه الله عز وجل بتبليغ هذا الوحي إ ل ى قومه والنبي لم يؤمر بالبلاغ على هذا القول وعلى هذا القول فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول و آ د م عليه السلام نبي و ليس ر س و ل على اعتبار على هذا القول يعني أ ن ه أ و ح ي إ ل ي ه و لم يؤمر بالبلاغ ا ل ر أ ي الثاني أ ن الرسول من أ و ح ي إ ل ي ه بشرع جديد و النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله الرسول من أ و ح ي إ ل ي ه بشرع جديد يختلف عن شرع النبي الذي قبله في الفروع طبعا والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله اي يقول لك زي مين زي عيسى مع موسى عليه السلام م اي أي لم ي أ ت ي بشرع جديد انما يبلغ او يبلغ بشرع الرسول الذي قبله قال وهذا الثاني هو الراجح والله أ ع ل م ل أ ن ه قد ثبت أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا يبلغون الناس مثل داود وزكريا ويحيى وقد ورد في الحديث كانت بنو إ س ر ا ئ ي ل تسوسهم ا ل أ ن ب ي ا ء كلما مات نبي خلفه نبي وهذا ينقض القول ا ل أ و ل الذي يقول إ ن النبي لا يؤمر بالبلاغ عزيز لك عن إ ن النبي أ ي ض ا يؤمر بالبلاغ لكنه لا ي أ ت ي بشرع جديد إ ن م ا يكمل شرع من قبل وهذا القول الراجح رجحه الشيخ ابن عثيمين وهي غير ابن العلماء ان النبي ياتي لتكميل شرع من قبله ويبلغ ايضا كما يبلغ الرسول لكن الرسول اتى بشرع جديد واضح الكلام أول, اول الرسل هو نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وهذا وحي ا ل ر س ا ل ة وقال تعالى ولقد ارسلنا نوحا ً وابراهيما ً وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب وفي ج ع ل ن ا ذُرِّيَتِهِمَا ذُرِّيَةِ أي في ن و حديث وإبراهيم وفي ح ا ل ش ف ا ع ة أ ن أ ه ل الموقف يقولون لنوح عليه السلام أ ن ت أ و ل رسول أ ر س ل ه الله إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض هذا الحديث في الصحيحين أ م ا آ د م فهو نبي وليس برسول و آ خ ر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين نقول فاذا إ ذ ختمت النبوة يعني إ ختم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ن ب و ة فقد ختم ا ل ر س ا ل ة من باب أ و ل ى ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم خاتم النبيين ومن باب أ و ل ى هو خاتم المرسلين فكل رسول ا ل نبي وليس كل نبي رسول واضح الكلام ثم قال في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة عدد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عدد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل قال نؤمن ب أ ن الله عز وجل أ ر س ل في كل أ م ه رسولا قال تعالى و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت ومن رحمته بعباده أ ن ه سبحانه لا يعذب أ ح د ا إ ل ا بعد قيام ا ل ح ج ة عليه بالرسول قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو عذب الله عز وجل خلقه جميعا من غير أ ن يبعث رسولا ً لعذبهم و و غير ظالم لهم بالميثاق ا ل أ و ل الذي أ خ ذ ه عليه سبحانه وتعالى و ه م في ظهر آدم كما بينا قبل ذلك في م س ا ل ة ا ل إ ي م ا ن لكن الله عز وجل من رحمته ليعذب إ ل ا بعد أ ن يبعث رسولا ً إ ل ى كل أ م ة من ا ل أ م م قال م ن رحمته بعباده أ ن ه سبحانه ليعذب ا أ ح د ا ً إ ل ا بعد قيام ا ل ح ج ة عليه بالرسول قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ً وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد ا ل أ ن ب ي ا ء وعدد الرسل ج م ل ة فقد ر أ ى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن أ ب ي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ث ل ا ث م ا ئ ة و بضعه عشر جما غفيرا كان وفي رواية قال أبي ذر قلت يا رسول الله كم وفاء كده عدد تلتمية قلت رسول وفي وبضعة أبي عشر الأنبياء ذر قال م ئ ة أ ل ف و أ ر ب ع ة وعشرون أ ل ف ا الرسل من ذلك ث ل ا ث م ا ئ ة و خ م س ة عشر و خ م س ة عشر جما غ ف ي ر وهنا يبين أ ن عدد ا ل أ ن ب ي ا ء كثير أ ك ث ر من عدد الرسل طبعا عدد ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء ل ا ن ن نقول كل كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ف ا ل أ ن ب ي ا ء أ ك ث ر و أ ع م و ا ل أ خ ص عدد الرسل يقول كما في الحديث الصحيح الذي صح الشيخ الالباني حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم وفاه عدد ا ل أ ن ب ي ا ء قال م ا ئ ة أ ل ف و أ ر ب ع ة وعشرون أ ل ف م ا ئ ة أ ل ف و ا ر ب ع ة وعشرون انبياء ل أ الرسل من ذلك ثم اخص من ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ق ل في العدد قال ث ل ا ث م ا ئ ة و خ م س ة عشر ج م ا غفير ر ا مائة كما في الحديث تلتمية الآخر ثلاثمائة وبضعة ع ش ف ص ر و ا هنا ب أ ن ه م ثلاثه و كم خ م س ت ا ش ر ق ض ع من ثلاثه ت س ع ة قال هذا العدد الكثير من ا ل أ ن ب ي ا ء نؤمن به إ ج م ا ل ا طيب هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا نعرف أ س م ا ء ه م على التفصيل و إ ل ى من أ ر س ل ه على التفصيل لا بعض هؤلاء ذكرهم الله عز و جل في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م و أ م ا على التفصيل ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ج م ل ة ولم يذكر أ س م ا ء ه م على التفصيل ولا إ ل ى أ ي قوم أ ر س ل هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء قال هذا العدد الكثير من ا ل أ ن ب ي ا ء نؤمن به إ ج م ا ل ا لكننا لا نعرف ه تفاصيل أ خ ب ا ر ه م ولا نعرف من اسمائهم إ ل ا عددا قليلا منه موجود في في الكتاب والسنة وهو ما ورد في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والباقي لم يقصهم الله علينا قال تعالى ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم َْ نقصصهم عليك لكن الواجب على المسلم أ ن يؤمن بهم إ ج م ا ل ا ً وتفصيلا ً إ ج م ا ل ا ً فيما أ ج م ل لنا وتفصيلا ً فيما فصل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لنا ونؤمن أ ن كل نبي كان يرسل إ ل ى قومه خ ا ص ة ووعث النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الناس ك ف ة بل إ ل ى ا ل إ ن س والجن وقال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وهؤلاء الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء يعني حتى لا يظن أ ح د أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل هؤلاء المذكورون فقط ب أ س م ا ئ ه م في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م وفي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة الخمس وعشرين نبيه ورسلهم د و ل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لا عددهم أ ك ث ر من ذلك كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال هؤلاء الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ذكرهم الله في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة خ م س ة وعشرون نبيا ورسولا ورد منهم ث م ا ن ي ة عشر في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م قال تعالى وتلك حجتنا اتيناها إ ب ر ا ه ي م على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان و أ ي و ب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين قال فهؤلاء ث م ا ن ي ة عشر يزاد عليهم آ د م وهود وصالح وشعيب و إ د ر ي س وذو الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون في الايات الاخرى وفي الاحاديث الاخرى قال والراجح عندي أ ن يضاف إ ل ى هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء الخضر عليه السلام وقد اختلف العلماء هل كان نبيا أ م رجلا صالحا العلماء يختلفون هل كان الخضر عليه السلام نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء أ م وليا كما يقول ا ل ص و ف ي ة ويزعمون بذلك أ ن الولي أ ع ل ى م ن ز ل ة من النبي ل أ ن الخضر عليه السلام في زعمهم أ ف ض ل من موسى وقد علمه والصحيح أ ن الخضر عليه السلام نبي أ ن الخضر نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء عليه السلام لكن له ما علم موسى تعليما مطلقا لما كان شيخا مطلقا لموسى عليه السلام لما علمه م س أ ل ة من المسائل وكان أ ع ل م به في م س أ ل ة من المسائل ليس في كل شيء وموسى عليه السلام أ ف ض ل من الخضر ل أ ن موسى من أ و ل العزم ن الرسل أ و ل العزم ن الرسل أ و ل ي العزم ن الذين جمعهم ربنا تبارك ت ع ا ل ى في ايات واحده قال واذا أ خ ذ ن ا من النبيين مثل قهوه بنك ومن وبن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ماشيه ؤ ل ا ء ا ل خ م س ة أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء س و ا ي ش ه م افضل الانبياء والرسل على ا ل إ ط ل ا ق هؤلاء الخمسه منهم موسى عليه السلام والخضر نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن كان من أ ف ا ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء م ا ش ي لكنه ليس أ ف ض ل من موسى هذه ا ل م س أ ل ة التي يدعى ا ل س خ ي ي ت بها أ ن ا ل أ و ل ي ا ء أ ف ض ل من ا ل أ ن ب ي ا ء يقولون الخضر كان وليا من ا ل أ و ل ي ا ء ويحتجون بهذه ا ل آ ي ة وعلمناهم ان لدن علما يقولون ا ل أ و ل ي ا ء عندهم العلم اللدني الذي ليس موجودا عند ا ل أ ن ب ي ا ء ه م أ ف ض ل من ا ل أ ن ب ي ا ء والصحيح أ ن الخضر كما ذكر المصنف هنا نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء الصحيح وقال الجمهور أ ن الخضر عليه السلام نبي من انبياء ل أ الله عز وجل كموسى عليه السلام وعلم موسى في م س ا ل ة وليس هو افضل منه على ا ل إ ط ل ا ق قال والرجح أ ن أن ي ض ا ف إ ل ى هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء الخضر عليه السلام وقد اختلف العلماء هل كان نبيا أ م رجلا صالحا والصحيح والله أ ع ل م أ ن ه نبي ل أ ن ه قال في آ خ ر كلامه فيما حكاه الله تعالى عنه وما فعلته عن أ م ر ي إ ذ ن كان يوحى إ ل ي ه من قبل الله عز وجل ومن أ و ح ى إ ل ي ه فهو نبي ومن ذلك قوله تعالى ف و ج د عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فالظاهر أ ن هذه ا ل ر ح م ة ر ح م ة ا ل ن ب و ة والعلم علم الوحي هذا ب ا ل ن س ب ة للخضر وقال هنا يضاف إليه ي ض الى ف إ هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل الخضر عليه السلام قال واما ذو قرنين وتبع فقد اختلف ا خ ت ل في ف نبوتهما كذلك لكن ا ل أ ف ض ل عدم الخوض في ذلك و أ ن ك لعلم ذلك إ ل ى الله تعالى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ د ر ي أ ت ب ع ا ل ن ب ي من ا ل أ ن ب ي ا ء وما أ د ر ي ذا القرنين نبيا أ م لا هذا حديث صحيح طالما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أ د ر ي فلا نخوض في ذلك ولا نتكلم فيه هل الأنبياء لا القرنين كان نبيا من تبع أم ذا المهم أ ن نقول أ ن ا ل خ ض ر عليه السلام كان نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء و يضاف إ ل ى ج م ل ة هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء المذكورين الليل هم الخمس وعشرين نبيه قال وجميع هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء من نسل إ س ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م عدا محمدا صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه من نسل إ س م ا ع ي ل عليه السلام يعني كل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل من نسل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كل هؤلاء من نسل اسحاق ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من نسل إ س م ا ع ي ل عليه السلام ل أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان له ولدان ا ل ه م م ن إ س ح ا ق واسحاق جاء بعده يعقوب ويعقوب يوسف و ا ل أ س ب ا ط أ و ل ئ ء الانبياء انبياء بني س ر ا ئ ي ل فكل ا ل أ ن ب ي ا ء من فرع إ س ح ا ق إ ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من فرع إ س م ا ع ي ل عليه السلام من فرع وحده وهو أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ويلاحظ الشيخ علي بس جاي عشان و نخلص بسالنا بعدين ويلاحظ م أ ن إ د ر ي س ا ونوحا وهودا وصالحا كانوا قبل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و أ ن لوطا كان في عهد إ ب ر ا ه ي م ولوط لم يكن من نسل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فهناك أ ن ب ي ا ء تقدموا على إ ب ر ا ه ي م عليه السلام من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وهناك من ذريته من جاء من بعده زي إ س ح ا ق ومن كان من نسله قال ذكر الله عز وجل في كتابه ا ل أ س ب ا ط وهم أ و ل ا د يعقوب عليه السلام ولم يذكر من أ س م ا ئ ه م إ ل ا يوسف عليه السلام ولكن هل كانوا أ ن ب ي ا ء يرى بعض المحققين أ ن ه م صاروا أ ن ب ي ا ء والذي يظهر من كلام ابن كثير في تفسيره أ ن ا ل أ س ب ا ط هم شعوب بني اسرائيل وما انزل الله من الوحي على الانبياء الموجودين فيهم ولا يلزم من ذلك ان يكونوا هم اي ابناء يعقوب جميعا صاروا انبياء والعلم عند الله قال ورد في السنه اسماء لبعض الانبياء فمن ذلك شيث عليه السلام قال ابن كثير رحمه الله وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا انه انزل عليه خمسون صحيفه هذا حديث صحيح ي ب و نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ويوسع ابن نون نبوته ذكر بالكتاب ام بالسنه ووفاه موسى عليه السلام و الذي فتح الله على يديه بيت المقدس بعد أ ن عاش بنو إ س ر ا ئ ي ل فتيه ي ا ل أ ر ب ع ي ن س ن ة قال صلى الله عليه وسلم غزى نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء وهو يوسع ابن نون وفاه موسى عليه السلام إ ل ى أ ن قال فغزا فدنا من ا ل ق ر ي ة حين صلى العصر فقال للشمس أ ن ت م أ م و ر ة و أ ن ا م أ م و ر اللهم احبسها علي شيئا هذا ن ب ي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء فنحن نقول العمده أ ن ه م خ م س ة وعشرون نبيا ثم تذكر ا ل س ن ة بعض ا ل أ ن ب ي ا ء وبعضهم لم يذكرهم ا ل أ ن ب ي ا ا ء لم ل تذكرهم س ن ة ولم ي ذ ك ر ا ل م ك ت ب أ ص ل ا ونؤمن بهم إ ج م ا ل ا وقد ثبت في الحديث إ ن الشمس لم تحبس ل أ ح د إ ل ا ليوشع ليالي سار إ ل ى بيت المقدس ف د ل ذلك من مجموع الحديثين أن النبي, ان النبي الذي حبست له الشمس هو يوشع ا بن نون عليه السلام قال ذكر ا ل أ ن ب ي ا ء وبيان أ س م ا ئ ه م وتفاصيل قصصهم ينبغي عدم الخوض في ذلك إ ل ا ب ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة وعدم الخوض في الحكايات والروايات التي تنقل عن كتب, عن كتب بني إ س ر ا ئ ي ل ف إ ن مثل ذلك لا يؤخذ جزما بل نقول لا نكذبه ولا نصدقه ل أ ن ه ا أ خ ب ا ر تحتمل الصدق والكذب اللهم إ ل ا أ ن ي أ ت ي منها ما يوافق الكتاب و ا ل س ن ة فنصدقه أ و ي أ ت ي ما يخالف ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فنرده ونكذبه عايزو يعني؟ لك الا ان ب ه و الرسل لا نتكلم عليهم ولا نذكر شيئا من أ خ ب اسمائهم ر ه م من ولا أ ولا من أ س م ا ء قومهم إ ل ا بدليل من الكتاب او, أو السنه أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء كلها ت و ق ي ف ي ة لا ينبغي أ ن نخوض فيها بغير دليل طيب ما يذكر من ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت هذه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت على ث ل ا ث ة أ ق س ا م ما وافق الكتاب و ا ل س ن ة عندنا نؤمن به ونصدقه يقينا ل أ ن ه يوافق الكتاب و ا ل س ن ة عندنا وما خالف الكتاب والسنه عندنا من هذه الاخوان الاسرائيليه الاسرائيليات نكذبه يقينا لانه يصطدم مع النصوص التي عندنا وما لم يات نص بتكذيبه ولا بتصديقه فلا نصدقه ولا نكذبه قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج من كذب عليه متعمدا ف ل ي ت ب و ه ما قاده من النار فلا ينبغي ابدا ان نذكر هذه الحكايات التي تسيء إ ل ى بعض ا ل أ ن ب ي ا ء ك ا ل ح ك ا ي التي تسيء إ ل ى داود عليه السلام غ ي ر ه من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل هذه ا ل ح ك ا ك ل ه ا ا هذه ل ح كلها ا ك نردها ولا نصدقها ل أ ن ه ا تصطدم مع النصوص التي عندنا فنقول وفق خالف يوافق يخالف فلا والسنة قبلناها والسنة نرده ويقينا نصدقه نكذبه أقسام وما ولا ولا الإسرائيلات على ثلاثة أقسام ما وفق الكتاب وما خالف الكتاب نرده جزماً وما لم ما ما جزما قال تفاضل الرسل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل هم أ ف ض ل الناس قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله وقد أ ج م ع ت ا ل أ م ة على تفضيل ا ل أ ن ب ي ا ء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين فالناس على أ ر ب ع ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل ل أ م ه ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وقلنا أ ف ض ل ه م أ و ل ي العزم من الرسل ا ل خ م س ة المذكورون في ا ل آ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ثم ياتي بعدهم الصديقون ومنهم أ ب و بكر رضي الله عنه و ر ض ا ه و أ ع ل ى م ن ز ل ة بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل جميعا ثم ي أ ت ي بعدهم في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة الشهداء ومنهم عمر رضي الله عنه و ر ض ا ه و ح م ز ة رضي الله عنه س ي د الشهداء وغيرهم من هؤلاء الشهداء جميعا ثم ي أ ت ي في ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة المؤمنون المطلقون أ ف ض ل ه م وباقي المؤمنين ومما يدل على تفضيلهم على تفضيله عن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل على سائر الخلق قوله تعالى وكلا ت ل حجتنا آتيناها إبراهيم ع ى قومه نرفع ر د ج ت تعالى من نشاء إلى قوله وكلا فضلنا على العالمين كلا ذكر ك الأنبياء والرسل الذي بعدما ذ ر ه م ر ب ن افضل تبارك تعالى ي سورة وكلا الأنعام قال وكل ف ن البشر ع ى العالمين ا أفضل أفضل ل فهم على ا ل إ ف ر ا ق وقال تعالى الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس فهذا ا ل ا س ت ف ا ء وهذه ا ل ر ف ع يدلان على تفاضلهم على ب ق ي ة الخلق وقد ثبت في الحديث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أ ف ض ل من أ ب ي بكر فاستثنى النبيين والمرسلين هم ف ض ل ثم يأتي بعدهم يأتي أ ب وهذا بكر رضي ا ل ل عنه ه ف ي مرتبة ا ل ص د ل ى ي ن و ه ذ النبيين د على أ ن المرسلين هم أ ف ض ل الخلق و أ ن أ ف ض ل رجل بعدهم أ ب و بكر رضي الله عنه وارضاه هذه عليه عليه أنه وهو المسألة التي تأتينا التفاضل المفضلة السلام السلام ذلك على يقول بعض العلماء أنه ينزل في أخر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو أفضل أمة وعيسى عيسى أبي أو أبي أن في بين بين بعد بكر أخد بكر وأبو ينزل محمد صلى ص لكن ى الله عليه وسلم ل نصحيح أ ن عيسى عليه السلام رسول من الرسل وهو أ ف ض ل من م ر ت ب ة الصديقين الذين منهم أ ب و بكر رضي الله عنه قال وقد فضل الله هؤلاء الرسل بعضهم على بعض فنحن نؤمن ان بعض ا ل أ ن ب ي ا ء و بعض الأنبياء وبعض الرسل أ ف ض ل من بعض لكن ورد في الحديث كما ياتينا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضله بين ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لكنه نهى عن ذلك عن هذه ا ل م ف ض ل ة على سبيل التنقص والتشفي أ و على سبيل ا ل ع ص ب ي ة أ م ا في ا ل ح ق ي ق ة فبعض ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل أ ف ض ل من بعض كما ورد في ا ل آ ي ة في سوره ا ل ب ق ر ة وقال تعالى في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض و آ ت ي ن ا داود زبورا وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس أن ويمكننا أ ن نذكر هذا التفاضل على النحو التالي أي الأنبياء فأفضرهم أوحى الله إليهم وشرع لهم الشرائع طبعا هنقول إن الأنبياء أفضل فيه بين الذين إليهم فصل التفاضل فقال والرسل على الإطلاق الرسل الله لهم الشرائع هنقول للرسل الرسل هم طبعا وشرع و أ ف ض ل الرسل أ و ل و العزم أ ف ض ل أ و ل و العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أ ف ض ل ه م على الاطلاق هم الرسل و إ ل ي ه م في ا ل ط ب ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء الذين أ و ح ى الله إ ل ي ه م و أ م ر ه م بالبلاغ و أ ف ض ل هؤلاء الرسل هم اولو العزم منهم وهم خ م س ة نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فالذي اوحينا إ ل ي ك ومصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ا هؤلاء الخمسه مذكرون في هذه الايات في ايه السوره وفي ايه اخرى وافضل هؤلاء الخمسه افضل الخمسه من اولي العزم من أولي العزم, اولي العزم من الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا قال افضل هؤلاء الخمسه هم الخليلان هما الخليلان إ ب ر ا ه ي م ومحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أ م ت ي خليلا لاتخذت أ ب ا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن و ا ل خ ل ة هي تمام ا ل م ح ب ة وما كان نوح عليه السلام ولا موسى ولا عيسى ما كان هؤلاء من ا ا ك ه ؤ ل ا ء من ا ل أ خ ل ا ء قال افضلهما أ أفضل ف ض ل الاثنين عن اللهم إ ب ر ا ه ي م ومحمد صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ه م ا و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين جميعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أ ن ا سيد ولد آ د م ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم ا ل ق ي ا م ة آ د م فمن دونه تحت لواء يوم ا ل ق ي ا م ة قال تنبيهات نتكلم على بعض التنبيهات سريعا في ا ل م ف ا ض ل ة بين ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل قال وردت ا ل أ ح ا د ي ث بالنهي عن تفضيل بعض ا ل أ ن ب ي ا ء على بعض ومن ذلك ما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين ا ل أ ن ب ي ا ء وهذا الحديث, هو هذا الحديث طبعا في الصحيحين قال هذا الحديث وما شابه لا يعارض ما تقدم من ا ل آ ي ا ت التي فيها تفضيل بعض ا ل أ ن ب ي ا ء على بعض ا ل آ ي ا ت تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فبين أ ن بعض الرسل أ ف ض ل من بعض وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل م ف ا ض ل ة بين ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ولا تعارض لا تعارض ابدا بين ا ل ه بين النصوص إ ذ ا وجدت تعارضا في الظاهر ف إ م ا أ ن يكون التعارض لضعف في النص نص النبوي ع ن ي في الحديث أ و يكون التعارض يبدو لك لضعف في فهمك أ ن ت فيقول هذا الحديث وما شابه ه لا يعارض ما تقدم من ا ل آ ي ا ت التي فيها تفضيل بعض النبيين على بعض ل أ ن النهي المذكور في الحديث يحمل على النهي عن التفضيل على وجه الحميات و ا ل ع ص ب ي ة يعني لا نفضل بين ا ل أ ن ب ي ا ء تفضيل حميات ع ونقول هذا النبيون افضل من نبيكم لكن بعضهم أ ف ض ل من بعض في ا ل ح ق ي ق ة والواقع لكن ليس على سبيل التشفي و ا ل ع ص ب ي ة فيقول ليس النهي الذي أ ت ى عن التفضيل بين ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل فيقول النهي ذا ه و ت أ م ي ك و ن التفضيل على وجه ا ل ح م ي ة و ا ل ع ص ب ي ة أ و ما يؤدي إ ل ى ف ت ن ة وانتقاص لبعض ا ل أ ن ب ي ا ء أ و نحو ذلك قال الحافظ بن حاجر رحمه الله قال العلماء في نهي عن التفضيل بين ا ل أ ن ب ي ا ء نهي النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا نهى عن ذلك من يقوله ب ر أ ي ه لا من يقوله بدليل أ م ا إ ذ ا كان التفضيل بدليل وليس على سبيل العصبي ولا ا ل ت ش ف ي فلا ب ا و من يقوله بحيث يؤدي إ ل ى تنقيص المفضول أ و يؤدي إ ل ى ا ل خ ص و م ة والتنازع أ و المراد لا ت ف ض ل و بجميع أ ن و ا ع الفضائل بحيث لا ي ت ر ك للمفضول فضيله ة نقول يعني وإن كان هناك فاضل ومفضول فإن للمفضول من الفضائل الجمة الغفيره وهو نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ولكن هناك من هو أ ف ض ل منه لذا قال داود وسليمان عليه السلام الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فقال داود وقال سليمان عليه السلام على كثير ولم يقولا على جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ل أ ن هناك من هو أ ف ض ل منهما آ خ ر ح ا ج ة ن أ خ ذ ض عشر الاشخاص ع ل م القرش قال ا د ع ا بعض أ ه ل البدع أ ن هناك من هم أ ف ض ل من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ففضلوا أ ئ م ت ه م ومشايخهم على ا ل أ ن ب ي ا ء كالسيعه ا ل ص و ف ي ة وغيرهم من أ ه ل البدع يفضلون أ ئ م ت ه م على ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل فيقول ف ا ل س ي ع ة الاماميه إ م ي ة ل إ ا م ة ا ل ل م في الأمامية الاثني إ م م ة ا ل عشريه يقولون إ ن من ضرورات مذهبنا ه ذ ان في الإسلامية ي الحكومة للإمام ا ل م خ ي لائمتنا إ م م م من مذهبنا ه قال ضرورات ل إن أن أ مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يبلغ هذه ا ل ب ن ز ل ة ل ل أ ئ م ة عندهم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وكذلك نقول بل, بل ادعى بعضهم أ ن عليا رضي الله عنه و ر ض ا ه و إ ل ه وعبدوه من دون الله م ادعى بعضهم أ ن ه نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء قال وكذلك أ غ ل ا ة ا ل ص و ف ي ة يذهبون إ ل ى أ ن ا ل و ل ا ي ة أ ف ض ل من ا ل ن ب و ة حتى ذهب بعضهم أ ن جعل ما يسمى بخاتم ا ل أ و ل ي ا ء زي خاتم اليه ن ب ي ا ء ثم ادعى ان خاتم ا ل أ و ل ي ا ء أ ف ض ل من خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء وهذه أ ق و ا ل س ا ق ط ة لا تعتمد على دليل بل هي مخالفه ة والسنة للكتاب ما طيب و ا للكتاب د ي الدليل والدليل ل على الرسول الأصول بقى عندنا؟ الدليل عندنا بقى نرقى عندنا؟ الدليل عندنا عندنا عندنا والسنه ة والأدلة المعتبرة والإجماع والقياس عندنا ذ هذا ا الخلف الأصول أما هاتم بالمنامات وأقوال الأئمة وكلامنا الأدلة خلف كله وليس عندهم بقى قال ف ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ف ض ل البشر اصطفاهم الله بين الخلق واختارهم لنبوته صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم بحمدك أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك اتوب اليك و ن ف ع ن د ص ف ا ت الرسل فضل الله